اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك يا فينا حكمك يا عدل فينا قضائك يا بكل اسم هو لك سميت به نفسك يا الله في كتابك يا الله علمته احد من خلقك يا استأثرت به في علم الغيب عندك أن الله انت جعل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 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا الله يا الله يا من لا تراها العيون ولا تخالطه الذنوب سبحان الله ولا يصفه الواصفون سبحان الله ولا تغيب الحوادث سبحان الله ولا يقشد الوهي سبحان الله تعلم متاقيل الجبال سبحان الله وعدد قصر الأنصار وعدد ورقي الأشجار وعدد ما أصم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا الله ولا تواري منه سماء سماا لا الله ولا ارض ارض ولا بحر ما في قعره لا الله ولا جبل ما في وعره لا الله اللهم اجعل خير عمل لنا اخرة وخير اعمالنا خواتيمها لا الله وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميدة ثوية ومرد غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير اللماء وتبتنا وتقل موازيننا وحق الإيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاةنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة آمين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 وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبطارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إبن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تبع لنا جنبا إلا غطرته ولا همّا إلا فرّجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائل الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارت على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم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 Hvala na